عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوَى ذُومَرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَادَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى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 وَلَهُ الْأُنْثَىٰ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ طِيْزًا إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْقَانٌ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 لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائك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 إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى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 وإذ انتم اجننه واذا انتم اجنته في بطون امهاتكم فلا تزكن انفسكم هو اعلم بمن اتقى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 وأن سعيه سوف يراه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 فغشاها ما غشاها فبأي آلام بك هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه اف هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا